فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب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 والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأافقوا مما رزقناهم سرّا وعلانيتا ويدرّون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنة عدن يدخلونها. ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهديه من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم. لهم وحسن ما